وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننبه قبل البدء في هذا الدرس إلى أن غداً إن شاء الله تعالى صلاة الاستسقاء هذا الدرس هو الدرس الثالث من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وقد انتهينا في الدرس السابق وهو الدرس الثاني على الكلام على حديث الخوارج والقدرية وهي البدع التي نبه عليها الشاطبي ليبين أن, غربة أن الغربة منها ما تكون بين أهل الإسلام والكفر فإن أهل الإسلام بين أهل الكفر غرباء وذلك في حال ضعفهم وعدم مكنتهم وهناك نوع من الغربة أيضاً أشار إليه ألا وهو غربة أهل السنة بين أهل الأهواء ونربط بين الدرس الماضي وهذا الدرس عندما أشار الإمام الشاطبي رحمه الله إلى تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم قال يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر وكان من الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي الكلام على معنى كلمة الإمام الشاطبي هنا أنهم يأخذونه على الظاهر وورد في ذلك ثلاثة ورد في ذلك أكثر من السؤال وهي مسألة علمية تتعلق بالموضع فلا بأس من التنبيه عليها وهو كيف يوفق طالب العلم بين مسألة النظر في النصوص وجمعها ومعرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد وبين فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أخذهم بالحديث فيعملون به مباشرة حتى يتضح لهم مثلا ما يخصصه أو ما ينسخه وكذلك ما ورد أيضا من سؤال السائل في قوله هل يعمل بالنص العام قبل معرفته قبل معرفته هل هناك ما يخصصه وكذلك هل يعمل بالمطلق قبل معرفة ما يقيده وكل هذه الأسئلة تلد على هذا الموضع ومن ذلك هل الأصل العمل بالباطن أم الأصل العمل بالظاهر وما الفرق بينهما ولا شك أن هذه الأسئلة تتجه على ما ذكره الإمام الشاطبي هنا والأصل عند أهل السنة كما هو معروف هو العمل بمجموع النصوص التي وردت في الكتاب والسنة ومعرفة حكم الله عز وجل من قوله سبحانه وتعالى في كتابه ومما صح في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكن كما جرى التنبيه في الدرس الماضي أن هناك من المسائل ما يتعلق بها أكثر من نصٍ في الكتاب والسنة ولذلك وجب على طالب العلم أن يتأمل في معاني هذه النصوص ولا يأخذ نصاً مفردا بعيداً عن النصوص الأخرى ولذلك كان منهج السلف في التعلم هو إما أن يكون الإنسان عارفاً بنصوص الكتاب والسنة عالماً بها وإما أن يكون من الذين يسألون أهل الذكر كما قال الله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكان السلف رضو الله عليهم يأخذون بظواهر النصوص لكن على علم وبصيرة فإذا كان الظاهر ليس له ما يخصصه وليس له ما يقيده أخذوا به على على ذلك المعنى وإن كان له ما يخصصه أو يقيده أو يبينه نظروا في ذلك المبين لذلك النص كما ينظرون في الخاص الذي يقيد العموم, العموم وينظرون في, في المقيد الذي يقيد المطلق وهكذا لكن أهل الأهواء يذهبون فيأخذون ببعض النصوص ويضربون بعض النصوص بعضها ببعض وشعنهم في ذلك شعن أهل النفاق وأضرب لكم مثلاً يوضح المقصود ألم يأمر الله عز وجل المنافقين فأمرهم بالإيمان فماذا قالوا قالوا كما ذكر الله عز وجل على لسانهم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين ألم يدعوا الإيمان ولكن أي إيمان يقصدون أي إيمان يقصدون إنهم يقصدون الإيمان الذي يجمعون معه النفاق ولذلك أكذبهم الله في هذا ولم يقبله منهم مع أن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة كيف تعرف بالإيمان إذا أردت أن تعرف معنى الإيمان فمن أين تأخذوا تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل للجنة وتسمع قول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين آمنوا وعمِلوا الصالحات وتسمع أيضًا أحاديث كثيرة تدل على أن العمل من الإيمان وأن قبول الشرع من الإيمان وأن التحاكم للشريعة من الإيمان وأن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان وأن اليقين والتصديق بالآخرة من الإيمان وأن الصلاة من الإيمان كما ورد في ترجمة البخاري وكذلك الزكاة من الإيمان فمعنى هذا دخلت سائر الأعمال في الإيمان الذي أمر الله عز وجل به فإذا أمر المنافقون بالإيمان قالوا آمنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا فكيف قام عليهم القرآن الحجة في أن إيمانهم الذي يدعون ليس بمعتبر وإنما المعتبر هو إيمان مفسر مبين في الكتاب والسنة ولذلك قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فكأن هذه المفاهيم يأخذها كل قوم على ما يريدون فهؤلاء يدعون أنهم مصلحون مع أنهم يعملون ماذا؟ يعملون الفساد بعينه ويدعون أنهم مؤمنون وهم ليسوا بمؤمنين ولو أنهم تأملوا فيما ذكره الله عز وجل من نصوص الكتاب والسنة وصدقوا في عبادة الله لما اعتذروا بمثل هذه المعاذير لكن كيف أقاب الله الحجة على هؤلاء قال الله عز وجل مقيماً الحجة عليهم آمنوا كما آمن الناس ما المقصود بالناس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهنا طلب منهم إيمان, طلب منهم إيمان عملي واضح وهذا ما ستأتي الإشارة إليه عند الحديث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابه في وصف الجماعة وفي ذكر الوصف المنجي وهو وصف السنة والاتباع ما أنا عليه وأصحابه وكأن الحديث هنا يشير إلى أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو علم وهي نصوص القرآن ونصوص السنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً هو تطبيق عملي لتلك النصوص فإذا جاء هؤلاء يتلاعبون بالنصوص ويزعمون أنهم مؤمنون ردهم القرآن حجة عليهم إلى أي شيء إذا كان العلم لا ينفع معهم ردهم إلى ماذا؟ إلى الواقع التطبيقي إلى الواقع العملي والواقع العملي متمثل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله عز وجل آمنوا كما آمن الناس فماذا قالوا؟ حتى تعلمون أن الآن الحجة قد وضحت ليس الإيمان الذي تدعون وإنما هو الإيمان الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فماذا قالوا؟ قالوا أن نؤمن كما آمن السفهاء ويسمون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سفهاء فهنا لا شك أن مما يبين معنى الإيمان وطريق النجاة والصدق في عبادة الله هو الجمع بين العلم الشرعي أي من حيث نصوصه والجمع بين الواقع التطبيقي الذي يفسر تلك النصوص ولذلك جاء أهل الأهواء واتبعوا بعض ظواهر النصوص وتركوا النصوص الأخرى فظلوا أظلوا سواء في معنى الإيمان أو في الصفات أو في كثير من مسائل الاعتقاد وأهل السنة يأخذون بظاهر النصوص اللهم إلا أن يكون هناك ما يخصصها أو يقيدها أو يفسرها ويبينها وهذا أصل عظيم تميز به السلف الصالح رضا الله عليه وما ذكره الشاطبي هنا أن هذه الفرق تأخذ النصوص على الظاهر ليس لأن الأخذ بالظاهر مذموم لا لأن الظاهر في أي نص من النصوص إذا لم يكون هناك ما يخصصه أو يبينه أو يقيده فإنه لا حقم إلا لذلك الظاهر يجب الأخذ به لكن ذم أخذهم بالظاهر هنا لأنهم لا يردون النصوص بعضها إلا بعض إذا احتاج النص إلى تفسير وبيان إذا احتاج النص إلى تفسير وبيان ولذلك أيضا القول بمسألة العموم هنا إذا كان هناك لفظ عام فإنه أيضا يعمل به ما لم يعلم ما يخصصه فإن كان هناك مخصص وجب المصير إليه ثم بدأ يذكر الفرق التي تكثر حسب ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بارك الله بيه الرحمن الرحيم قال المؤلف ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترِق أمَّتي على ثلاثٍ وسبعين فِرقَة وفي الحديث الآخر هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب السنة والترمذي وقال حسن صحيح وأيضاً أخرج ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي والحديث واضح في بيان افتراق اليهود والنصارى وإن كان في بعض الألفاظ رم يرد لفظ النصارى وأيضا وارد افتراق هذه الأمة وسبب ذلك هو التبديل التبديل وهو تغيير الوحي وتبديله والفارق بين هذه الأمة في فرقها وأهوائها وخلافاتها وبين النصارى واليهود أن اليهود والنصارى بدلوا رسم كتبهم بدلوا كتبهم بدلوا حروفها وبدلوا رسمها وبدلوا أسماءها وأضافوا إليها فهناك أناجير متعددة يضيفها الأحبال والرهبان وهناك كتب وصحف يضيفونها من عند أنفسهم ويغيرونها والتبديل يطلق على هذا المعنى ويطلق على معنى آخر وهو إخفاء الحكم وعدم إظهاره وتغير معناه مع إبقاء رسمه فالذي ظهر في الفرق في فرق النصارى أنهم بدلوا كتبهم وإما أشار إلى هذا المعنى عند أهل التفسير في قول الله تعالى بما عليه من كتاب الله والسين هنا والتاء للطلب أي الله عز وجل استحفظهم على كتبهم فضيعوها استحفظهم على كتبهم فضيعوها وبدلوها ولذلك بدلوا من نسخهم ما كان مذكوراً فيه البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان قد وجد في بعض كتبهم البشارة بذلك حتى هذا العصر وأخفوها وهم إما أن يخفوها وذلك من معنى التبديل وإما أن يبدلوا رسمها وذلك من معنى التبديل ومن الأول يريدون أن يبدلوا كلام الله أن يغيروه ويخالفوا عنه فالتبديل معناه واسع منها ما ذكر عند أهل الكتابين فإنهم بدلوا كتبهم وغيروها حتى لم يصبح عندهم كتاب معلوم يرجعون إليه إلا ما أدخلوا عليه من الأهواء وما أدخلوا عليه من البدع وما أدخلوا عليه من التغييرات ولذلك في هذا العصر بقي عندهم من كتبهم ما يصلون به في كنائسهم وذلك ما يقوم به بعضهم وليس كلهم يصلون تلك الصلوات وبقي عندهم أشياء لا تكاد تذكر ولذلك لما رجعوا إلى واقع حياتهم لما رجعوا إلى واقع حياتهم فأرادوا أن يحكموها لأن الإنسان يحتاج أن يحكم واقع حياته بأحكام فلم يجدوا من ذلك شيئاً في كتبهم لأنهم بدلوه وكان الواجب عليهم أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الشريعة السمحة والشريعة الشاملة التي فصل فيها الأحكام فلم يصنعوا ذلك فصنعوا حينئذ لأنفسهم القوانين التي تسمى القوانين الوضعية وحكموا بها أعراضهم وحكموا بها أموالهم وحكموا بها أحوالهم وحكموا بها جميع حياتهم وبقي لهم من دينهم المبدل الكفر والشرك ومن ذلك تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كما هو معلوم لا يؤمنون به ويزعمون أنه لم يرسي كتبهم وذلك من التبديل أيضا ويرجعوا هذا السبب إلى أمرٍ خطير ينبغي أن يحذر منه المسلمون وهو أن أهل الكتابين أعطوا الكهان والرهبان والأحبار حق التشريع من دون الله فأصبح الرهبان والأحبار والكهان يشرعون لهم كما كان, الأحبار كما كان الكهان في الجاهلية يوم جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشرعون للناس الأحكام والنظم والقوانين فأهل الكتابين وقعوا في التبديل ثم وقعوا بعد ذلك في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام فانقطعوا عن الشريعة الإسلامية فأخذوا ويضعون لأنفسهم القوانين التي تجمع القوانين الوضعية اليوم ويضعون لأنفسهم مصادر يرجعون فيها للأحكام يرجع... تضع تلك التشريعات رهبانهم وأحبارهم وأممهم وقياداتهم ومفكروهم وحكماءهم يضعون لهم ذلك التبديل الذي وقع في هذه الأمة يشبه هذا التبديل إلا أنه يخالفه في أمرٍ واحدٍ مهم ألا وأن الله عز وجل حفظ القرآن سبحانه وتعالى ولم يستحفظنا عليه وإنما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومعنى هذا أن الله تكفل في سابق علمه وقدره أن يكون هذا الكتاب محفوظاً ولذلك من لازم حفظه بفضل الله ورحمته أن جعل طائفة قائمة بالحق إلى يوم القيامة تحفظ هذا الكتاب فلا يستطيع أحد أن يبدل في رسمه ولا يستطيع أحد أن يبدل في حرق منه فهذا الكتاب محفوظ وكذلك السنة لكن وقع التبديل في معانيه وقع التبديل في معانيه وإلا فإن الصحف التي في المساجد نسخ القرآن يطبعها المسلمون هناك وكان هناك من الكفار أيضا من, يطبع من يطبعونها لكن لا يستطيعون أن يغيرون فيها حرقا وإذا وقع التحريف فيها سواء كان بقصد أي كان عمدا أو كان بغير قصد فإن في المسلمين من يكتشف هذا في أسرع وقت سواء من الأطفال الأصاغر أو من القراء الأكابر كما هو معلوم المشاهد فحفظ الله هذا الكتاب رسم هذا الكتاب من التغيير والتبديل والسبب في ذلك كما هو معلوم أن هذه الرسالة عامة إلى يوم القيامة وحفظت وأن ما كان عند أهل الكتابين ليس عاماً إلى يوم القيامة لأن الواجب عليه من يتبعوا ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل وكذلك معانيه محفوظة عند الطائفة التي تقوم بالحق فيبقى أن هناك من أهل الأهواء والمنافقين من يبدلوا في معانيه من يبدلوا في معانيه ويضربوا بعضها ببعض ولذلك وجب على الطائفة القائمة بالحق أن تبين السنة وأن توضح الحق وان تبين معاني القرآن ومعاني الإسلام حتى تتضح معانيه التي كانت هي دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتنكشف بعد ذلك الأهواء وينكشف ذلك التبديل الذي تتابع عليه أهل الأهواء من قرون طويلة فبدلوا في معاني الصفات وبدلوا في معاني الإيمان وبدلوا في معاني الشرائع لكن الله عز وجل برحمته حفظ الطائفة القائمة بالحق لتبقي هذا الدين لمن أراده ولمن بحث عنه ولمن طلبه واضحا بينا محفوظ رسمه في الكتاب لا يستطيع أحد أن يبدل فيه ومحفوظة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومحفوظة أيضا معانيه أين نعم أقرب وفي الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ومسلم في كتاب العلم والحديث واضح فيه معنى المشاكلة ولذلك إذا رأيت أو نظرت أو تأملت في الانحرافات التي وقعت عند المسلمين تستطيع أن ترجعها كلها أو أكثرها في معنى هذا الحديث وواضح أن المعنى حتى لو دخله جحر ضب إن اتبعتموه فمن تبديل المعاني التي وقعت في أهل الأهواء وقع ذلك أيضا عند أهل الكتاب فإنهم بدلوا معاني دينهم وكذلك الاختصار على بعض الدين دون بعض وقع عند أهل الكتابين أيضاً وكذلك ما يقع في مشابهة هديهم في أعيادهم وقع ذلك عند أهل الكتابين وكذلك ما وقع عند كثير من عباد القبور كذلك وقع في التقديس أهل الكتابين لأنبيائهم ورهبانهم أيضاً وكذلك في التحاكم إلى غير شريعة الله وقع ذلك عند أهل الكتابين وكذلك أيضا حتى في كثير من الإحكام الجزئية التي تتعلق بلباس النساء أو العري أو غير ذلك كذلك وقع عند أهل الكتابين وذلك يبين لكم ما تضمنه حديث الصادق المصدوق في قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم أي نعم وهذا أعم عام في المخالفات يعني يشير إلى أن الافتراق الأول في الحديث هو الافتراق في العقائد وظهور البدع فيها وهذا أيضاً ظاهر وسيأتي له تفصيل في عندما يتحدث عن الكلام عن الفرق بالتفصيل وأشار هنا على إلى هذا المعنى على سبيل الإجمال وهو المناسب هنا في المقدمة وأما الحديث الثاني فظاهر فيه العموم أيضاً من حيث أنه عام لجميع المخالفات كما أشرت في التطبيقات السابقة فإن منها في متابعة أهل الكتابين ما يكون في مسائل العقائد والشرك والبدع الكبرى ومنها ما يكون في المخالفات الجزئية والحديث الثاني أيضاً له دلالة على هذا المعنى وسيأتي الكلام في ذلك تفصيلاً عند الشاطبي رحمه الله في باب المستقل نعم اقرأ بارك الله على ذلك من الحديث ويدل على ذلك من الحديث قوله حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم وكل صاحب مخالفه فمن شانه ان يدعو غيره اليها ويحض سواه عليها اذ التاسي في الافعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبله جبله في الخلقه يعني كانه يقول من من التي خلقها الله عز وجل في النفوس هي التاسي بالافعال والاقتداء ويشير هنا إلى معنى عظيم وأن هذه الأمة يوم تكون هي الأمة الرائدة ويوم تكون هي التي تحمل الحق للناس في الأرض كلها فما الذي يحدث؟ ما الذي يتأسى بالآخر؟ يتأسى الكفار بالمسلمين ويقتدي أهل المنى الأخرى بالمسلمين ومنهم من يسلم ويهتدي وحتى الذي لا يسلم ولا يهددي يتأثر بأعراف المسلمين وعاداتهم ومن درس التاريخ تبين له ذلك فإن المسلمين لما كانوا هم القوة الكبرى في العالم وتنتجر الفتوح معهم في كل مكان فإنه يظهر هذا المعنى بجلاء فيصبح الذي يتأسى بهم ويقتدي بهم هم الأمم الأخرى وهم لا يخلوا حالهم بين من أمرين إما أن يقتدوا, بهم، إما أن يقتدوا بالمسلمين اقتداءً مطلقاً وذلك يكون بالإسلام وقد أسلم منهم قوم كثيرون وإما أن يتأثروا بعاداتهم كما تأثر النصارى لما دخل المسلمون إلى الأندلس وأقاموا دولة الخلافة التي هناك فإن النصارى في الأندلس وحتى في بلاد أوروبا كانوا يتأثرون بعادات المسلمين وبأخلاق المسلمين وكانوا يتعلمون عندهم ويتأثرون ويتأسون بهم فالتأسي المقصود به إما التأسي الكامل والاقتداء الكامل وذلك بالدخول في الإسلام وقد وقع ذلك من حيث الوجود يعلم ذلك من درس تاريخ هذه الأمة وعلاقتها بأهل الكتابين وإما أن يكون التأسي جزئياً في بعض الأمور هذا أمر جبلي فطري فإذا حدث العكس فأصبحوا هم الذين ينشرون مبادئهم وينشرون أفكارهم ويغزون العالم بآرائهم وبمذاهبهم وبنحلهم فإن الأمر قد انعكس فسار من المسلمين من يدخلوا في مذاهبهم كما دخل خلقٌ كثير قبل سقوط الشيوعية في الشيوعية وكما دخل خلقٌ كثير في العلمانية وكما دخل خلقٌ كثير في كثير من مبادئهم ومذاهبهم بل وتنصَّر خلقٌ كثيرٌ أيضاً ومنهم من يتأسَّى بهم تأسياً جزئياً وهو أن يتابعهم في كثير من مخالفاتهم فإنه لا شك أن كل صاحب مخالفة من شأنه أن يدعو غيره إليها ولأهمية هذا المعنى فإن المسلمين إذا توافرت جهودهم وقام دعاتهم ونشروا الحق في العالم فإنه يعود للمسلمين ما كانوا عليه من قبل فيتبدأ الأمم الأخرى هي التي تتأسى بهم وهي التي تنقاد إليهم وهي التي تتأثر بهم نعم. وكل صاحب مخالفة فمن شانه أن يدعو غيره إليها ويحُضَّ سواه عليها إذ التأسِّي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبُه في الجبلة وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق الموالفة ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين كأن الإسلام في أوله وجدته مقاوماً بل ظاهراً وأهله غالبون وسوادهم أعظم الأسودة فخلى من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه ولكن ابتدع فيه صولة يعظم موقعها ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون فأشير هنا إلى أن الإسلام لما انتشر وتمكن في البلاد وبدأ يدخل تدخل الأمم الأخرى فيه فإنه كثرة أولياؤه ولذلك أشار هنا إلى كثرة الأهل والأولياء ثم قال الناصرين لأنه هذا هو الأصل في هذه الأمة ليس الأصل فيها هو القعود عن نصرة الدين وليس الأصل فيها هو الضعف وإنما الأصل فيها هو نصرة الدين والاجتماع على ذلك وكانت نشأة المسلمين أول أمرهم بما يتناسبه هذا الحال فاجتمعوا وتعاونوا وتناصروا وهذا من معنى ما أشير إليه في كثير من الأحاديث يأرز هذا الدين ومعنى يأرز أن يتجمع ويتمكن وينطلق مرة أخرى ففي غربته الأولى كان غريبا ثم تجمع وقوي وتمكن فانطلق حتى صار سواده هو أكثر الأسودة وانتشر أهله في الأرض وانتشرت الفتوح الإسلامية فهنا لا شك أنه قد زالت الغربة التي أشار إليها المصنف إذا عادت الغربة مرة أخرى فيأرز هذا الدين كما ورد في الأحاديث يأرز إلى الحجاز يأرز بمعنى يعود ويتجمع وينطلق مرة أخرى ويسير المصنف هنا إلى أن هذا الدين في حال النصر والقوة والدعوة والانتشار لا شك أنها تزول الغربة وإن كان قد تقع هناك غربة في موضع عندنا موضع أو نحو ذلك ثم أشار إلى قولي الناصرين لألا يلتبس على الإنسان الكثرة لكي لا يلتبس عليه مفهوم الكثرة فقد يكون المسلمون كثيرين لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم غثاء كغثاء السيدة لكن متى تزول الغربة؟ أن يكون هؤلاء الكثير متناصرين متعاونين قائمين على الحق ينصرون دين الله عز وجل فتزول الغربة حينئذن فإذا كانوا كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في جماعته الأولى جماعة الصحابة على الحق الذي أمر الله عز وجل به وكانوا على ذلك مجتمعين متناصرين فإنه حين يعدين تزول الغربة أما مجرد الكثرة فلا تكفي ولذلك أحسن المصنف في قوله هنا لما قال بكثرة الأهل والأولياء الناصرين فكأنه يشير إلى أن المقصود النصرة أما الكثرة وحدها فلا تكفي. وفي الحديث توشِكُ أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها فتصول الأكلة لما يجتمعون على القصعة ماذا يصنعون فيها؟ هناس يأكلونها من هنا وهناس يأكلونها من هنا وهناس يأكلونها من هنا وهناس يأكلونها من هنا وهناس يأكلونها هنا وهناس يأكلونها من هنا فهو تشبيهم بليغ يشير للنبي صلى الله عليه وسلم به إلى معنى عظيم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لماذا هم غثاء كغثاء السيل لأن الغثاء هو الذي يجرفه السيل على حافته الطريق فلا ينتبع أحد به فإذا كانت لا تنتبع بهم الأمم الأخرى ولا ينفعون أنفسهم ولا يظهرون الحق فيهم ولا يجتمعون على مكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتناصرون فإنهم حينئذ لا نفع فيهم فأشبه الغثاء الذي يضرب به السيل يميناً وشمالاً ينظره الزراء لا يستفيدون منه ماذا يريدون منه وأي شيء يستفيد الناس من الغثاء ولذلك أحسن المصنف في إشارته إلى هذا المعنى اقرأ بارك الله فصار على استقامه وجرى على اجتماع واتساق صار على استقامه أي في أمر التوحيد وجرى على اجتماع أي على اجتماع على التوحيد وملابثة الشرك وإقامة الشريعة أي نعم. فالشاذ مقهور مضطهد إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته إلى الضعف المنتظر والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده واختضى سر التأسي المطالبة بالموافقة ولا شك أن الغالب أغلب فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء هذه أيضا سنة وجودية واقعة ملموسة الغالب أغلب ولذلك من الأسئلة التي كان يسأل بعض طلاب العلم عنها الدرس الماضي أن أحدهم يقول إذا كان الغرباء كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام قال فطوبى للغرباء وتبين في الدروس الماضية أن معنى طوبى أي قرة عين وفرح وخير وأجر عظيم فقال ما دام الغربة تؤدي إلى ذلك فلماذا نرفع هذه الغربة لحطم السؤال الآن يقول ما دامت الغربة يترتب عليها هذا الأجر فلماذا نرفعها والجواب أن الله جعل للغرباء هذه المنزلة من الفرح والغبطة والإيمان والأجر ليتقوّوا على العمل الذي أوجبه عليهم وهو إزالة تلك الغربة فإذا عملوا بذلك وتناصروا كما أشار المؤلف وتمكن أولياء الدين وانتشروا في البلاد وقامت الحجة على الكافرين وتذكر الناس ما كان عليه سلفهم الأول فإنه حينئذ يكون الغالب أغلب لأنه حينئذ تكون الغلبة للمسلمين ويمكنهم الله عز وجل وينصر بهم الدين نعم واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة ولا شك أن الغالب أغلب فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء فتفرق أكثرهم شيعا وهذه سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكن السؤال هنا كلام المصنف واضح لا يحتاج إلى شرح يقول أن سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل نقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين هذا الصحيح لكن هل منع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بالحق ويدعو إليه ويحرر البشرية يومئذ ويقيمها على كلمة سواء وتنتشر الفتوحات الإسلامية وينتشر الحق هل منعه ذلك أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين ما منعوا ذلك لكن هذه السنة المذكورة حتى يتبين الإنسان ويفرح بهذا الدين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون وأن كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والذين يقبلون على هذا الدين بفهم وتعلم وإقبال ورضا لا شك أنهم قليل وأكثر البشرية قد كفرت بما أنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام وكون الأكثر هم كذلك لا يعني ذلك ألا يسعى المسلمون في إزالة الغربة وفي نشر الحق تأسياً بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم السؤال الذي يرد هنا وما ما معنى قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لان الايه الاولى قال الله عز وجل هم اكثر الناس ولا فحراصته بمؤمنين ثم قال الله عز وجل عن هاولاي الاكثر وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فنفعنهم الايمان في الايه الاولى واثبت لهم شيئا من الإيمان في الآية الثانية ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فما المقصود في الايه الثانيه يعني دخل مع ايمانهم الشرك ان شاء الله يؤمنون بتوحيد الربوبيه لكنهم لا يؤمنون بتوحيد العباده فهم مشركون وان آمنوا ببعض شعب الايمان وهذا من اعظم ما يوضح التوحيد والآية في نفس في, في معنى الايه التي قبلها وما اكثر الناس ولو حرصنا بمؤمنين يعني بمسلمين بموحدين. وأما قول الله تعالى في سورة يوسف وما أكثر الناس ولو حرصت في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي أن أكثر أهل الأرض وإن كان معهم إيمان لكنهم مشركون فمثلا أهل الكتاب تجد معهم بعض شعب الإيمان لكنهم مع ذلك هم كفار وهذه الشبهة التي أهلكت قوما كثيرين فظنوا أن من معه شعبة من شعب الإيمان أن ذلك ينفعه وليس الأمر كذلك فأكثر أهل الأرض معهم شعب من شعب الإيمان لكن المطلوب منهم هو توحيد الله المطلوب أن يوحدوا الله عز وجل وأن يعبدوه وأن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقبلوا شريعته وأن يقيموا أركان الإسلام هذا هو المقصود وليس المقصود مثلاً أن يؤمنوا بشيء في الآخرة أو حتى أن يؤمنوا بالآخرة هذا لا يكفي وليس المقصود أيضاً أن يؤمنوا بأن الله أيضاً واحد في بعض الصفاته مثلاً أو يصدق بأنه خالق السماوات والأرض فإن المشركين لما سألهم الله عز وجل عن قوله تعالى سبحانه وتعالى لما سألهم بقوله في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون بأي شيء أجابوا؟ سيقولون لله أليس هذا إيمان؟ هذا إيمان بأن الله الذي خلق الأرض وهذا من معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم هذا إيمان لكنه لم يكفي سيقولون لله قل أفلا تذكرون أي أفلا يحملكم هذا الإيمان على عبادة الله وتوحيده قل, لمن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون عندما قالوا وأجابوا أن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم هو الله أليس هذا إيمان لكنه لما لم يحملهم على توحيد العبادة وعلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إيمانا معتبرا ثم سألهم الله عز وجل سؤالا أوسع من السؤالين السابقين فقال عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون الله قل فأنا تسحرون أي كيف تسحرون عن إقامة التوحيد والبراءة من الشرك واتباع الشريعة والانقياد واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تسحرون عن ذلك أفلا تذكرون أفلا تتقون فأنا تسحرون فهذا الإيمان المذكور معهم لا ينفعهم وهو الذي قصده الله عز وجل في قوله تعالى وما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بالله إِلَّا وَهُمْ أُشْرِكُونَ ولذلك بعض الذين يجهلون حقيقة التوحيد كما ورد في بعض الموضوعات التي يسأل عنها أن هناك من يظن أن أهل الكتاب ينجون لأن معهم شيئاً من الإيمان وهذا وإن كان البحث فيه يحتاج إلى تفصيد حتى نتابع ما ذكر المصنف هنا لكنه سيأتي له، ستأتي له إن شاء الله زيادة مناقشة في هذا الكتاب فإنما, معهم من، فإنما مع أهل الكتابين اليوم من الإيمان ببعض الأمور التي قد يشابهون فيها المسلمين إنما هو مثل الإيمان الذي كان مع عباد الأصنام الذي كانوا يشابهون فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالمشابهة في بعض شعب الإيمان لا تقتضي إثبات الإيمان لصاحبها كما لا تقتضي إثبات النجاة لصاحبها يوم القيامة ومن هذا الباب أنكر كثير من الناس ما يصنعه عباد القبور من سؤال غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وصرف العبادة للأولياء والصالحين أن يكون ذلك من الشرك الأكبر أتدرون من الذي جعلهم ينكرون ذلك أنهم رأوا مع هؤلاء الذين يمارسون الشرك أشياء كثيرة من الإيمان ومنها النطق بالشهادتين ومنها الصلاة أيضا فلما رأوا معهم هذه الشعب من الإيمان كبر عليهم أن يقولوا أن ما يصنعونه هو الشرك مع أن يجمع السلف فإجمع إلى إما الأربع كما سيزأتي أيضاً إشارة إلى ذلك عند المصنف أن ما يصنعه عباد القبور عند القبور من الذبح لغير الله والنذر لغير الله وسؤال غير الله أن ذلك من الشرك الأكبر وذلك إجماع المسلمين قديماً قبل أن تحدث فيهم الأهواء وقبل أن يحدث فيهم الشرك الذي اضطروا أن يدافعوا عنه فلا يعني أن يكون معهم بعض شعب الإيمان أن ذلك يدل على أنهم لا يشركون وكذلك وجود بعض شعب الإيمان عند بعض أهل الكتابين أو وجود مثلاً ظواهر من ظواهر الإيمان عند المنافقين النفاق الأكبر هذا لا يجعل من أهل النجاة بل النجاة مشروطة إجماعاً بدلالة النصوص الكتاب والسنة مشروطة بالإسلام وبتوحيد الله عز وجل وبالبراءة من الشرك وهذا من المعاني الغريبة في هذه العصور لأنه لا يفهمها ولا يعرفها إلا الذين تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة الاعتقاد الصحيح وإلا فإن كثيرا من الخلق يعتذرون عن الشرك الأكبر بأن أصحابه ينطقون بشهادتين أو يصلون أو يزكون أو يحجون وجاء وهذا من طوام البدع جاء من يعتذر لأهل الكتابين أيضا بأن عندهم بعض مسائل الاعتقاد في الآخرة مثلا أو النظر أو التصديق ببعض ما جاء في كتبهم والحق الذي أجمعت عليه هذه الأمة من من علماء الصحابة والتابعين ودلالة مصوص الكتاب والسنة أنهم كفار مشركون مخلدون في النار وسبب ذلك أنهم لم يوحدوا الله عز وجل ولم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ودلالة الآيات الأخرى الكثيرة المنتشرة في كتاب, في كتاب الله عز وجل دالة على ذلك هنا. وهذه سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عودي من عودي وصف الغربه اليه فان الغربه لا تكون الا مع فقد الاهل او قلتهم مما هنا في ايراد عند المصنف في قول الله تعالى وقليل من الشكور يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر بن, عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم والحديث رواه أحمد في مسنده وابن المبارك في على ابن اللهيعة وليس فيه ما ينكر فهو حديثٌ حسن وروي أيضاً من أكثر من وجه والمعنى كما أشار ابن كثير في هذه الآية وقليل من عبادية الشكور قال الواقع يدل على ذلك قال الواقع الوجودي يدل على ذلك وفسرها أيضاً كثير من السلف بمثل هذا المعنى أي ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربه اليه فان الغربه لا تكون الا مع فقد الاهل او قلتهم وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وتصير السنه بدعه والبدعه سنه فيقام على أهل السنه بالتثريب والتعنيف كما كان اولا يقام على اهل البدعه طمع طمعاً من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادةً وسمعاً بل بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله هذا يشير إلى الأحاديث التي وردت في بقاء الطائفة القائمة بالحق والتي سلفت الإشارة إليها إلى يوم القيامة وهذا من رحمة الله عز وجل أنبقى الطائفة التي تتابع النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه هو وأصحابه إلى يوم القيامة ليهتدي كل من أراد الهداية بإذن الله عز وجل وكل من وفقه الله عز وجل لطلب الحق وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلاً عند المصنف في فصل مستقل ويبين فيه رحمه الله وصف النجاة ووصف النجات أي سبب النجاة هو الاجتماع على وصف ذكرته النصوص وهو السنة والاتباع السنة والاتباع والاجتماع على ذلك يسمّى الجماعة والاجتماع على ذلك يسمّى الجماعة ولذلك سمّي السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان سمّوا أهل السنة والجماعة لما اجتمعوا على هذا الوصف المبارك وهو وصف السنة ووصف الاتباع وسيأتي الكلام عليه تفصيلاً عند موضع إن شاء الله هنا. فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادةً وسمعاً بل بد أن تثبت جماعة اهل السنة حتى يأتيها لا, لا تجتمع الفرق كلها لا يجتمع الناس كلهم يقصد هذا يعني أدخل الآن الفرق الضالة وأدخل فيها أهل السنة قال هؤلاء وهؤلاء لا يجتمعون كلهم على البار يجتمع الفرق على الضلالة نعم على اختلاف في أنواع بدعيها لكن يبقى أهل السنة والجماعة أهل السنة والاتباع متميزون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليه أي بل لا بد ان تثبت جماعه اهل السنة حتى ياتي امر الله غير انهم لكثره ما تناوشهم الفرق الضاله وتناصبهم العداوة والبغضاء عداوته وتناصبهم, وتناصبهم العداوه وتناصبهم العداوة. وتناصبهم العداوه والبغضاء استدعاء الى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعه وقراع اناء الليل والنهار وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم وهذا الذي غفل عنه كثير من آهل الإسلام اليوم أنهم يظنون أنهم سيعيشون بمبادئهم وعقائدهم بدون هذه السنة الربانية وهي أن يدافعوا عن أنفسهم ويدافعوا عن عقائدهم وأن يثبتوا حتى ينشروا الحق والهدى للناس جميعاً فإنه كما قيل من لم يغز يغزى ولذلك كان أحوال المسلمين من قبل مدركين لهذه السنة الربانية وكان هم الذين يذهبون للأمم الأخرى بالحق والهدى فنفع الله بهم فلما جاء المسلمون في الأزمان المتأخرة وفي العصور المتأخرة فصاروا هم الذين ينتظرون أن يغزوا ولم يقوموا بالحق كما أمر الله عز وجل فإن الأمم أتتهم تغزوهم من كل مكان ولذلك لا ترفع الغربة التي حدث النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما أشار إليه المصنف وانظروا عبارته آناء الليل وآناء النهار حتى لا يكل أهل الحق ولا يملوا ويتحملوا في ذلك كل ما يصيبهم فهذه سنة ربانية ولذلك قال الله ذكر مصنفنا وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم أين؟ فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان وصل إلى هذه النتيجة متى؟ بعد أن تحدث عن الغربة بين أهل الإسلام غربة أهل الإسلام في أهل الكفر كما بدأها النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ثم تحدث حتى لا يظن ظان أن تلك الغربة خاصةٌ بعهد النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يبين من الواقع الوجودي العملي ما يبين لك ويوضح لك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فبين كيف كان البدء ثم بين كيف يكون العود وكان أول ذلك حديثه عن الفرق لما تكاثرت الأهواء على أهل السنة فغالبوا أهل السنة وضيقوا عليها ثم بدأ يتحدث ليصل بك إلى قاعدة وأن هذا الأمر ليس خاصا بزمان دون زمان بل هو جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان أن المخالف لأهل السنة يطلب منهم الموافقة فإذا وافقوه تركوه فإذا وافقوه تركوه وإذا لم يوافقوه حملوه على ذلك ولذلك احتاج أهل السنة لماذا؟ وأهل الحق احتاجوا إلى المدافعة وإلى المصابرة آناء الليل والنهار لأنه كما أشار من قبل أن الغالب هو الأغلب ولذلك احتاج المسلمون في هذا العصر ليرفعوا الغربة بنشر العلم وبيان الحق والهدى وبيان معاني التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من البدع والأهواء وأن يكونوا هم أولياء الدين على كثرتهم وقوتهم يكونون متناصرين على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ يزول وصف الغربة والمصنف هنا يشير إلى أن وصف الغربة أيضاً كان في زمانه فسيتحدث الآن عن نفسه كيف طلب العلم وكيف وقع في تلك الغربة أي نعم فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان يمدحه لا قدر الله إذا جيت الإنسان مثلاً من أصحاب الشاوات فطلبك أن توافقه على ما أنت عليه فوافقته ماذا يقول لك؟ يمدحك ويقول أنت المصيب وقد أحسنت بما صنعت وإن خالفته ذمك وكذلك عند أهل البدع والأهواء إذا وافقتهم مدحوك وإذا خالفتهم ذموك وكذلك أيضاً عند أهل الشرك والملل الأخرى أي نعم. ومن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان ومن خالف فهو المخطئ المصاب ومن وافق فهو المحمود السعيد ومن خالف فهو المذموم المطرود ومن وافق فقد سلك سبيل الهداية ومن خالف فقد تاه في طرق الضلالة والغواية يعني يتهمونه بأنه ضال وغاو وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره وذلك أني ولله الحمد، لم أزل منذ فُتِقَ للفهم عقلي، ووجِّه شطر العلم طلبي شطر يعني نحو العلم. أنظر في عقلياته وشرعياته، وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت عن أنواعه نوعًا دون آخر حسب ما اقتضاه الزمان والإمكان، وأعطته المنَّة المخلوق في أصل فطرتي بل خطط في لججه خوض المحسن للسباحه لجه الماء بالضم معظمه ومنه بحر لجج اينا كثير الماء اينا في ميادينه اقدام الجريء حتى كدت اتلف في بعض أو أن انقطع من رفقه التي بالانس بها تجاسرت على ما قدر لي غائبا عن مقال القائل وعزل العادل ومعرضاً عن صد الصاد ولوم اللائم يعني كأنه يشير هنا فيقول أنه لما طلب العلم لو أخذ بما هو عليه غالب الناس من التقليد هل كان سيتعلم؟ لأنكم كما عرف العلماء التقليد قال هو أخذ هو اتباعه الغير بدون دليل اتباعه الغير بدون دليل فلو أنه تابع كثيراً من أهل عصره ولم يتكلف ويصبر على تعلم العلم الشرعي لكان أضيف مقلد إلى جملة المقلدين في ذلك العصر وانتهى الأمر يتابعهم على أهوائهم وبدعهم وغير ذلك فاحتاج هو أن يصبر على طلب العلم الشرعي ولذلك أول ما يميز طالب العلم والمتابع لأهل السنة أول ما يميزه أن يصبر على طلب العلم بدليله وأما إذا كان التقليد هو صفة ملازمة له لا يبحث عن الأدلة ولا يتعرف عليها وإنما همه أن يسمع ما يقول فلان أو فلان بدون أن يعرف الدليل الشرعي على ذلك فإنه لا يكون من طلاب العلم ولا يكون من أهل السنة لأن مما يميز أهل السنة أنهم يطلبون أدلة الكتاب والسنة لهذا وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف الحسن أهل السنة يتبعون قول النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون قول الله عز وجل ولذلك هنا لما بدأ في العلم يقول خط في لججه وهذا أمر الطبيعي فإن طالب العلم إذا بدأ فإن العلم بحر لكن ألأن العلم بحر يرضى بالتقليد ويرضى بالنوم ويرضى بالراحة ويرضى بقال فلان وقال فلان أو يصبر على التعلم لا بد أن يصبر على التعلم كما صبر المصنف هنا فلما مضى احتاج إلى الرفقة وكذلك طالب العلم الذي يريد أن يتعلم السنة ويتعلم الحق والهدى ويفرق بين التوحيد والشرق والسنة والبدعة ويعرف الأحكام ويعرف الأدلة ويأخذ العلم عن أهله لابد له من رفقه أيضا فيقول هنا أيضا مشيرا إلى معنى آخر وهي أنك إذا لازمت السنة واتبعت أهلها وصبرت على معرفة الدليل وميزت بين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك ولجعت إلى نصوص الكتاب والسنة وأخذت العلم عن أهله وصبرت على ذلك تاركا للتقليد فإنه سيأتيك قول القائل كما أشار المصنف هنا يأتيك قول الناس ويأتيك الذم من كثير منهم ولذلك قال المصنف هنا حتى كنت في بعض أعماقه أو أنقطع في رفقتي التي بالأنسبية تجاسرت على ما قدر لي غائبا عن مقال القائل أي حالة كوني غائبا عما يقوله القائلون وإلا إذا نظرت لما يقوله الناس عنك أو كثير من الناس عنك فإنك لن تصبر على التزام السنة وتعلم العلم والقيام بالحق فانظر إلى قول المصنف قال بعدت عن مقالة القائل وعدل العائل وأعرفت عن صد الصاد ولوم اللائم إلى أن ثبَّته الله عز وجل ووفَّقه إلى طلب العلم هنا. إلى أن منَّ عليَّ الربُّ الكريمُ الرؤوفُ الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي وألقى في نفسي القاصرة أن كتاب الله وسنَّة نبيه لم يترك في سبيل الهداية لقائلٍ ما يقول ولا ابقيا لغيرهما مجالًا يعتد به فيه وأن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما شرع فالطلبه والطلبه فيما شرع وما سوى ذلك فضلال وبهتان وافكن وخسران وأن العاقده عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروه بالعروه الوثقى محصل لكلمتي الخير دنيا واخرى وما سواهما فاحلام وخيالات واوهام وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون والحمد لله والشكر كثيرا كما هو أهله هذا أدب من المصنف رحمه الله ولا شك أنه شعر بفضل الله عليه أنه أخرجه من ربقة التقليد التي كانت تؤثر على كثير من أهل عصره فتجاروا في البدع والأهواء فلما طلب العلم بدليله تتبع ما يخالف السنة من الأهواء والبدع التي كانت في عصره ثم أخذ في كشفها وبيانها ووضح الحق فيها فلما شعر بفضل الله عز وجل استشهد بهذه الآية ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فرد الأمر إلى الله وأنه هو صاحب الفضل والمنة وذلك تشبها بيوسف عليه الصلاة والسلام والآية في سورة يوسف الأمر الثاني أنه أسلوب دعوي أيضا كما صنعه يوسف لما تكلم مع صاحبيه في السجن وبيّن لهم التوحيد فإنه ذكر فضل الله عليه أنه لم يجعله من المشركين وإنما جعله من الموحدين ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أي في تعليمنا التوحيد وثباتنا عليه وبعدنا عن الشرك وأهله هذا من فضل الله على يوسف فذكر ذلك لصاحبيه بعد أن بيَّن لهم التوحيد ذكر ردَّ الفضل إلى أهله ذلك من أسلوب الدعوة ومن الأدب مع الله عز وجل أي فمن أي قوت فمن هناك قوت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه فابتدأتُ بأصول الدين عملا واعتقاداً ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول وفي خلال ذلك أتبينُ ما هو من السنن أو البِدع كما أتبينُ ما هو من الجائز وما هو من المُمتنِع وأعرضُ ذلك على علم الأصول الدينية والفِقهية ثم أطلبُ نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم هنا سيأتي له بحث جليل المقدار في هذا الموقع وكأنه هنا يشيره المقدمة إلى أنه لو اتبع الجماعة بمعنى الأكثر هل كان سيتعلم العلم الصحيح؟ وهل كان سيفرق بين السنة والبدعة؟ ولذلك من تعلمه العلم الصحيح أنه رجع إلى النصوص الشرعية وفهم معنى الجماعة التي دعي إليها وهي الوصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهذا من دلالة الخير عليه أنه عرف هذا المعنى وإلا لكان ركنا على أكثر ما يقوله أهل عصره حينئذ ولا يغادر شيئاً مما كان عليه لكنه علم أن الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوصف هو السنة والاتباع فذهب يبحث عن السنة والاتباع فكشف الله عز وجل له من الشريعة من العلم ما لم يكن يعرفه من قبل وعلى هذا استطاع أن يميز البدع عن السنن وأن يكتب كتابه هذا والأمر الثاني أيضا الذي أراد أن يعتمد عليه ويقوي نفسه به قال وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلفة وهذا ما يميز بين ما كان عليه السلف الصالح وما يقع في كثير من إسلام القرون المتأخرة فإن كثيرا من أهل البدع يزعون أنهم عندهم علم وأنهم يرجعون إلى أئمتهم بل وقد يضيفون كثيرا من بدعهم إلى أئمة السنة كما يصنع كثير من أتباع المذاهب الأربعة في كثير من الموافقة على شرك القبور أو كثير من العقائد المنحرفة وكذلك في معنى الإيمان وكذلك في كثير من البدع في تفسير معنى الإيمان بتفسير غير صحيح فإنهم قد يضيفون ذلك إلى أئمة مشهورين لكن الشاطبي تنبه إلى ذلك ورجع إلى ما كان يقول به مالك رحمه الله وما نص عليه أئمة السلف من المتقدمين على البدع والأعمال المختلفة وبهذا استطاع أن يثبت لأنه إذا جاء لأهل عصره فذكر لهم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأصحابه قد لا يصدقونه كثير منهم وكان من حجته عليهم أن يعود إلى ما كان كتبه الإمام مالك وغيره من أئمة السلف وسيأتي لذلك مزيد بيان في أن من تشر في من إسلام القرون المتأخرة الذي يحال به أو ينسب إلى كثير من العلماء السابقين ليس بصحيح والعمدة في معرفة الحق هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وما أجمع عليه أئمة السلف بضوان الله عليه أي ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع واعمال مختلقة وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها فلما أردت الاستقامة على طريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد ودخلت على سننها الأصيلة شوائب من المحدثات الزوائد ولم يكن ذلك بدعا في الأزمنة المتقدمة فكيف في زماننا هذا فقد روي عن السلف الصالح هنا يشير إلى أنه لما تعلم العلم وتبين له الوصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بحسب اجتهاده فإلا فإنه ليس بمعصوم وسترد بعض المسائل يعني تحتاج إلى نظر ومدارسة لكن المقصود في الجملة أنه طلب العلم بعيداً عن التقليد وطلب العلم بدليله الأمر الثاني أنه بدأ يتبع الوصف والسواد الأعظم كما سيأتي في تفسير الأحاديث ليس هو الأكثر وإنما هو الوصف أي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وإلا لو كان الأكثر لبقي هو على ما كان عليه أكثر الناس في عصره فسلم من هذه الأمر الثالث أنه تابع ما كان عليه إمامه مالك ولم يرجع إلى ما كان يقوله بعض المالكي وسيشير هو إلى هذا ومعنى هذا أنه في منهج التعلم بدأ يقرب من الجيل القدوة ويأخذ من هناك يرجع إلى كلام مالك وكتبه ولا ذلك شك أن ذلك أفاده ولو اتبع ما عليه الأكثر واتبع ما عليه المتأخرين لما توصل إلى ما توصل إليه لكن قد يقول قائل ما الذي أدخله بعد ذلك ما كان يشتكي منه من معنى الغربة لما لم يكن ما توصل إليه من العلم والهدى يبقيه في بيته أو يقصره على بعض إخوانه فمن أين جاءته الغربة؟ يشرح لكم هذا المعنى فيقول دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة فبدأ يعيش مع الخلق ويبين لهم الهدى والعالم والداعية وطالب العلم إذا بدأ يبين ما دله الله عليه من الصواب ويشرحه للناس ويبينه فليستعد بعد ذلك ليسمع من المؤالف والموافق كلاما حسنا وليستعد ليسمع من المخالف كلاما خشنا أو معارضة أو يجد منه أشياء كثيرة مما لا تروق له ويتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك من أنواع البلاء فكأنه يشير إلى هذا يعني لو أنه ترك الجمهور وترك الناس وبقي على ما هو عليه ما سأل أحد عن علمه ولا سأل أحد عن ما هداه الله إليه من العلم والهدى ولكنه لما أراد أن يدعو الناس إلى الحق الذي تبين له فإنه حينئذ بدأ يدخل في خطط الجمهور فبدأ يصيبه البلاء فقال وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليه العوايد الذي غلب عليهم التقليد والعادة وما عليه أكثر أهل الزمان أو ما عليه سائر الناس أو ما عليه كثير من المتفقهة من من المقلدين والمتعصبين في آخر الزمان وإن كانوا ممن يتابعون الإنم الأربعة أو مما سوى ذلك فلما وجد نفسه غريبا في جمهورها الوقت ماذا صنع هل انسحب من الساحة مرة أخرى أو بدأ يواصل طريقه ويصبر على ذلك ولذلك سيشير كما سيكون في الدرس القادم ان شاء الله إلى أن ما وقع له ليس بغريب فقد وقع لقوم من قبله وسيذكر ما يدل على ذلك ثم يتحدث عن ما فتح الله عليه في كتابه وطريقة تأليفه الكتاب كم بقي من الوقت كان اين طيب ممكن تكمل اي نعم من التنبيه على ذلك كثير الا يعزي نفسه يعني لما اشتد عليه الحال وكان الناس يقولون له هل أنت الذي ستؤدي بالعلم وهل أنت الذي ستبين السنة وهل انت الذي ستقوم بالحق وهل انت الذي ستصلح من شاننا فلما قالوا له ما قالوا وأخذوه بالسراء والضراء فإنه أراد أن يعزِّ نفسه فيقول إن تلك الغربة أو هذه الغربة التي وقعت فيها ليس بأمرٍ عجيب فإنه قد وقع ذلك لقومٍ من قبلي وأراد أن يذكر لكم ما يدل على ذلك نعم. كما روي عن أبي الدرداء أنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم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 إلا أنهم يصلون جميعًا وعن أنس بن مالك قال ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله،, لا إله إلا الله قلنا بلى يا أبا حمزة قال يعني كانهم يقولون له كيف أنت تقول عننا لا تعرف من قولنا ومن فعلنا إلا لا إله إلا الله أَلَمْ تَرَنَا نُصَلِّي مَثْلًا؟ فماذا أجاب؟ اقرأ قَدْ صَلَّيْتُمْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ يعني أخرتم الصلاة عن وقتها فهل, فهل, فهل كان هذا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين؟ أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس قال لو أن رجلاً أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا قال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 ويقتصُّ آثارَهم، ويتَّبِعُ سبيلَهم ليعوَّضُ أجرًا عظيمًا، وكذلك فكونُوا إن شاء الله وعن ميمون بن مهرانٍ قال لو أنَّ رجلًا أنشِرَ فيكم من السَّلف ما عرفَ غيرَ هذه القِبْلَة وعن سهل بن مالِكٍ عن أبيه قال ما أعرف شيئًا مما أدركتُ عليه الناس إلا النداءَ بالصلاة إلى ما اشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدثات تدخل في المشروعات وأن ذلك قد كان قبل زماننا وإنما تتكاثر على على توالي إلى الآن فتردد النظر بين أن اتبع السنة على شرط مخالفة معتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السُنَّة لا سواها إلا أن في ذلك العِبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل وبين أن أتَّبِعَهم على شرط مُخالفة السُنَّة والسلف الصالح فأدخُلُ تحت ترجمة الضلال عائِذًا بالله من ذلك إلا أني أوافِقُ المعتاد وأُعدُّ من المؤالفين لا من المخالفين فرأيت أن الهلاكَ في اتِّباع السُنَّة هو النجاة وأن الناس لن يُغنُوا عني من الله شيئًا فاخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور يعني يشير هنا إلى أنه أخذ بالحكمة والموعِضة الحسنة أخذ بالتدريج, أخذ بالتدريج في بعض الأمور فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة وفوق إليَّ العتابُ سهامة ونُسِبتُ إلى البدعة والضلاله. وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت غير عني يعني الزدع أنت... التي لعصره لو أراد أن يؤول له ويبحث له عن مخرج يقول أستطيع أبحث له عن مخرج يعني بالتأويل والجدل لا بالدليل الشرعي لكنه أراد أن يصححها وأراد أن يقول فيها بما ورد في الكتاب والسنة أين واني لو التمست لتلك المحدثات مخرجاً لوجدت غير أن ضيق العطن والبعد عن اهل الفطن رقابي مرتقا صعبا وضيق علي مجالا رحبا يعني كانه يشير إلى ما يقال له لو كنت انسان واسع التفكير وانسان يعني لست بضيق التفكير كان بحثت نفسك عن مخرج وما ورطت نفسك في هذه الورطه هو لا يمدح نفسه لا يذم نفسه هنا وإنما يذكر كلام الآخرين عنه يعني كأنهم يقولون له لو بحثت لك عن طريق غير هذا الطريق حتى لا تتعب ولا يشق عليك الأمر نعم. وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول ألم لعل هذا يكفي إن شاء الله بتوفيقه في الدرس الرابع نذكر هذه الآثار ومواقعها من كتب الحديث ونشير إلى ما يتعلق بها من المعاني إن شاء الله تعالى من الأسئلة التي يمكن أن نجاب عليها باختصار يقول هنا ما سبب اختياركم لهذا الكتاب؟ والجواب هو أن هذا الكتاب نبه على بدعٍ كثيرة وقعت في العبادات كما أنه نبه إلى بدعٍ وقعت في العقائد وأيضاً فقد ذكر حث السلف رضوان الله عليهم على متابعة السنة ومباعدة البدع ولذلك فيه فوائد كثيرةٌ جدا. يقول أيضاً كيف أحضر لهذه الدروس وأستفيد منها أكثر؟ أن تقرأ الكتاب قبل وتستطيع أن تراجع في بعض الكتب أيضاً المصنفة في الباب يقول أقترح أن تكون هناك بحوث ومسائل تطرق من قبلكم تعطى, تعطى للطلاب ليكون هناك ثلاء أكثر في المعلومات إذا تيسر هذا يكون ذلك إن شاء الله يقول في الطبعة المحققة خطأ مطبعي في حركة حركات الآية في الطبعة المحققة للأستاذ سليم الهلالي يقول خطأ مطبعي في حركة من حركات الآية المذكورة صلاة الثلاثين وما أكثر الناس بالفتح في الطبعة والصحيح أنها بالضم هذا تنبيه طيب لإخوة الطلاب يصححون هذا في نسخهم وأيضا عزها المحقق إلى سورة يوسف 130 والصحيح يوسف 103 هذا خطأ مطبعي فليصحح يقول هنا أن نلاحظ هذا الزمان ان من الناس نلاحظ في هذا الزمان ان من الناس من عندهم خلل في توحيد الربوبيه في الرزق مثلا والحياه والموت وغير ذلك مع قيامهم ببعض مشتملات توحيد الالوهيه هنا يحصل الإشارة إلى امر مهم وهي أن المنهج القرآني في تعليم التوحيد يهتم بالثلاثه الانواع توحيد الربوبية، توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات التوحيد الربوبي أن الله هو الخالق والرازق والحديث عن البراهين الدالة على التوحيد والحديث المفصل عن خلقة السماوات والأرض وما بينهما وهذا كثير في القرآن الأمر الثاني توحيد العبادة وهو بيان معنى التوحيد معنى توحيد الله عز وجل وبيان الفارق بين التوحيد والشرك وهذا أيضاً اهتمَّ القرآن به بياناً اهتماماً عظيمة النوع الثالث الحديث عن صفات الله عز وجل وبيان ما يجب على الإنسان من الاعتقاد الصحيح فيها وهذا أيضاً واضح في الكتاب والسنة فما أشار إليه السائل هنا أن هناك من, لم من يحتاج إلى تصحيح في توحيد الربوية فما أشار إليه له أهميته ويرجع سبب ذلك إلى أن توحيد العبادة هو المقصود وهو الغاية لكنه لا يقوم إلا على الإيمان الصحيح في توحيد الربوبية ولما كثر الغلط عند المتأخرين في توحيد العبادة في معنى التوحيد وهو من الغربة لما كثر الغلط في توحيد العبادة ظن كثير من الناس أن أكثر الكلام نابد أن ينصب على بيان هذا المعنى إضافة إلى سبب آخر وهو أن المشركين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية كما أسلفت في ذكر الآيات من سورة المؤمنون لكن كون الغلط يكثر بتوحيد العبادة وكون الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية أكثرهم أو يؤمنون يؤمن الكفار بكثير من المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية لا يعني أنه لا يحتاج إلى بيانه بل ما أشار إليه السائل يستحق الانتباه بل هو من المسائل التي تستحق بعض المحاضرات أو الدروس لأن القرآن لما تتأمله وتتصفحه تجد أن هناك حديثاً مفصلاً عن توحيد الربوبية وكون أن المشركين يؤمنون به لكن على تقصير وغلط أي لا يحملهم على توحيد العبادة لا يعني أنه لا يحتاج إلى بيان مفصل بل في القرآن بيان مفصل لتوحيد الربوبية فهناك عرض للبراهين والأدلة التي تدل على وجوب توحيد الله عز وجل فتأمل القرآن فيما ورد من الآيات في خلق السماوات وأرض والتفكر فيها وما بينهما وتأمل صور المفصل التي تسمعها في الصلاة أو ارجع إليها في التفسير تجدها مفصلة في هذا الباب الحديث فيها حديث موسع عن توحيد الربوبي وذلك ينبغي العناية بمثل هذا لأن من ضعف توحيده في هذا الأمر لا يقوى على حمل التكاليف وقد يكون السبب في الغلط في توحيد العبادة ليس سببه عدم العلم بل سببه أنه ليس معه من الإيمان ما يقوى على تحمل تكاليف توحيد العبادة يقول ما رأيكم أن تخرجوا لنا شرح كتاب الاعتصام في كتاب ينفع الله به هذا الجواب عليه أنني أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يوفقني وإياكم إلى دارسة الكتاب وتعلم ما فيه وما يتحقق بعد ذلك في علم الله هذا كلام سبق سؤال سبق الجواب عنه وهو فيما يتعلق بما يزعمه بعض الذين يتكلمون في الشريعة بغير علم ويزعمون أن من أهل الكتاب من معه إيمان أو أن أهل الكتاب يدخلون في أهل النجاح وسيأتي لذلك رد مفصل إن شاء الله وأن هذا الأمر إلى دراسة مفصلة له إن شاء الله يقول هنا ما معنى قوله واقتفى سر التأسي المطالبة بالموافقة يقصد إلى أن العادة والجبلة في الخلق أنهم لا يدعون بعضهم بعضا فإما أهل الباطل يحملون أهل الحق على موافقتهم وإما أهل الحق يحملون أهل الباطل على موافقتهم يقول اقترح لو أنك تذكر التاريخ عند كل درس حتى يكون مرجعا لنا عند مراجعة الأشرطة أرجو هذا وأكتفي بهذا المقدار وأسأل الله عز وجل بأسمائه لحسن وصفاته العلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع فنجعلنا وإياكم من المخلصين في عبادته المستغفرين التائبين إنه على كل شيء قدير ولم يشاءه لطيف ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين